بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمعدة وقد كفروا Kiitos. <mrk> بالموده وانا الم بماه تيتم وما لنتم ومن عنه من الْقَادِ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ كَفَّكُمْ كُلُّهُ لَن ويديهم وألسنتهم بالسوء ووزوا لو تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصيط قد كانت لكم أسوة حسنة في البضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده حتى تؤمن بالله وحده في لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكّل وإليك أنا بنا وإليك المصير قَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخِرِ وَمَنْ يَتَوَى إن الله هو الغني الحميد عدى الله أن يجعل بينكم وبين الذين والذين تم من موده والله القدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Yeah. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن، فإن علمتم من لَهُ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُ وَآكُلُهُمْ مَا وَاعْلَمُوا حَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوا حُنَّ إِذَا كنتم ومنيئ العلوم اتفقوا حكم الله يا بينكم Allahu